بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احت هداه أما بعد تكلمنا في الذات السابقة عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وعرفنا كيف كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبا نقيا خالصا ليس فيه شيء من صفاح الجاهلية طيب بعدما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الرضاعة كان من عادة أهل مكة كما قلنا من قبل أنهم يأخذون أولادهم خارج مكة للرضاعة يقول المصنف كان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم يلتمسوا يعني يطلبوا يبحثوا كان من عادتهم أنهم يلتمسون المراضع يعني المرأة التي ترفع لمواليدهم في البوادي يعني هم يفضلون أن تكون المرضعه من البادية من أهل الصحراء ليكون أنجب للولد أنجب له أفضل له عقلا وأفضل له حين امرأة تعيش في مكان بعيد في الصحراء ليس فيه التلوث بيئة نقية يكون افضل لعقل الولد انجب لهم من النجابة والنجابة هي العقل وكانوا يقولون ان المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العظيمة كانوا يقولون ان الولد الذي يربى في المدينة يكون ضعيف العقل كليل الذهن يعني ضعيف العقل فاتر العظيمة فاتل يعني عكس نشيط العزيمة والعزيمة هي النية تكون عزيمته ضعيفة كليل نعم كليل يعني ضعيف أو مريض يقولون إن الولد الذي يربى في المدينة يكون كليل العقل يكون عقله ضعيف بسبب التلوث بسبب سوء الطعام بسبب سوء المكان هكذا يقولون فاتر العزيمة فجاءت نسوة من بني سعد يطلبن أطفالا يرضعنهم في هذا الوقت جاءت بعض النساء من بني سعد تطلب أطفالا لترضعنهم هذا حال أهل مكة طيب وحال أهل البادية عادة هم فقراء أهل الصحراء عادة فقراء يعملون بالرعي وبمثل هذا فكانوا يأتون كل وقت إلى مكة مكة هي المدينة القريبة منهم يأتون إليها يبحثون عن من عنده ولد يريد يرضعه و وتأخذه بعض هؤلاء النساء ترضعه مقابل أجل جاءت نسوة من بني سعد ابن بكر يطلبن أقصالا يجدعنهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيع المحمود صلى الله عليه وسلم هذا الولد المبارك من نصيب حليمة السعدية فهمنا؟ كان من نصيب حليمة بنت أبي ذؤي بن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استردع في بني سعد. هو هو قال هذا صلى الله عليه وسلم بنفسه في حديث صحيح ولكن اسمه اسمه هو حليمة هذا فيه كلام بعضهم قال نعم اسمه حليمة بعضهم قال شيء آخر وهذا من المشهور في كتب المرسية أنها تسمى بحليمة بنت أبي ذؤيب بن السعدية. واسم زوجها أبو كبشة. أبو كبشة هذا زوج حليمة. وكان أبو كبشة هو زوج حليمة. يأتينا بإذن الله تعالى أن العرب كانوا ينادون محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. أو يقولون ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب وهذا من باب الإكرام والتعظيم هو ابن سيد من سادات قريش فهمنا فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وأبلغهم أن الله أرسل إليه الإنسانة كانوا يستهزئون به كعادة كل قوم يكفرون بنبيهم يستهزئون به يسبونه يذمونه فكانوا يبدلون اسمه صلى الله عليه وسلم من محمد من الحمد والمدح إلى مذمم من الذم والكبح فكانوا يسمونه مذمما يقولون سمعتم ما قال مذمم يقولونها استهزاء وكانوا يقولون ابن عبد المطلب تعظيما فلما جاءهم بالوحي كانوا يقولون ابن ابي كبشه ابو كبشه هو من هو زوج حليمه السعديه وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه إذا كانت حليمة هي أمه من الرضاع فأبوه من الرضاع من أبو كبشة هذا فهمنا وفي بعض الجوايات قيل إن أبا كبشة لم يكن زوج حليمة بل كان واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا بكل هذا فعل المشركين هذا حالهم كانوا يقولون هذا عندما يغضبون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل هذا الكلام واسم زوجها أبو كبشة وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فكانوا يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء هكذا كانوا يقولون وهذا يعني ما ما ذكر في كتب السيرة وسيأتينا إن شاء الله تعالى أمثلة من هذا في قصة أبي سفيان لما إن شاء الله تأتينا لما وقف امام هراقل ملك الروم عظيم الروم وسأله هراقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة كثيرة فأجابه أبو سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت فقال له ملك الروم إن كان ما تقوله حقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين إذا كان هذا الكلام الذي قلته صحيحا فهو سيملك موضعي هذا مكاني هذا مكان قدمي هذا وهو نبي هذا الزمان ثم امر هرقل بهم أن يخرجوا فخرجوا فلما خرجوا قال ابو سفيان لمن سفيان لمن معه لقد بلغ من امر ابن ابي كبشه هو يستهزئ يقول وصل من امره أن يخافه ملك بني الاصفر يعني ملك الروم يخاف منه قد وصل إلى درجة عظيمة حتى إن ملك الروم يخاف منه طيب وعند ذلك هو قال هذه الكلمة أيضا فهذه كانت كلمة يقولها المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم مقللين من شأنه هم يعلمون أنه من أنه ابن عبد المطلب وأنه من سادة القوم ولكن هذه طبيعة الإنسان عندما يبغض شيئا يبحث عن أي أي وصف يصفه به يقلل به من شعبه هذا ليس يعني في ماذا لا لا لم يكن لم يكن كذبا كان بقصد الاستهزاء هل الآخرون الذين يسمعون منهم لا يفهمون مقصدهم الذين يسمعون عندما يتكلمون بينهم ويقولون قال مذمّوا هل هم يفهمون مقصدهم نعم يعرفونه وهم يعرفون أن هذه الكلمة يقولونها بقصد الذم فقط فهمنا بكل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعبية وضرت البركات على أهل ذلك البيت ضرت الضر في الأصل هو كثرة اللبن تقول ضرت الناقة بمعنى أعطت لبنا كثيرا ضرت البركة على أهل هذا البيت نزلت البركات كثيرة على حليمة السعدية وعلى زوجها وأولادها الذين أرضع النبي صلى الله عليه وسلم مدة وجوده بينهم وكانت هذه المدة ترجو يعني تزيد على أربع سنوات كانت تزيد عن أربع سنوات وفي هذه المدة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم حادثة مهمة حدث له شيء وهو في هذا المكان في ذلك الوقت وهي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فتح صدره وهو صغير وإخراج حظ الشيطان منه الحظ هو النصيب إخراج الجزء الذي يعمل به الشيطان والذي يؤثر فيه الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث ذلك هذا سبب عند حليمة خوفا فردته إلى أمه و... الحظ هو النصيب هو المقدار القسم فأحدث ذلك خوفا في قلب حليمة فردته إلى أمه وحدثتها قائلة بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا البهم هو الغنم الصغيرة صغار الغنم قالت حليمة لام النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مع اخوته يعني اخوته من الرضاعه في بهم لنا خلف بيوتنا هم يلعبون بين ماذا بين الخراف الصغيرة خلف البيوت اذ اتى أخوه يعدو جاء أخوه يجري اليها فقال لي ولأبيهم ذاك أخ الكراشي هذا الأخ الكراشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيضه جاء رجلان وأقذاهم وهما يلبسان ثيابا بيضاء فأضجعاه أضجعاه يعني أناماه على الأجل فشق بطنه فهما يسوطاني هما يسوطاني يشقاني يشقاني بطني فخرجت أنا وأبوه تقول حليمة عندما سمعت هذا من ابني خرجت مسرعه أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم منتقعا لونه يعني متغيرا وجهه لونه مختلف فالتزمته التزمته حليمة يعني احتضنته ضمته هو أبوه. فقلنا له ما لك ما لك يا بني ماذا حدث لك فقال جاءني رجلان عليهما ثياب زيض فقال احدهما لصاحبه اهو هو جاءني رجلان وهذان الرجلان عليهما ثياب بيضاء قال واحد منهما لصاحبه هل هو هو هل هذا هو الرجل المطلوب هل هذا هو محمد فقال الثاني له نعم فأقبله يبتدراني يعني يوصي عاني إليه ابتدر بمعنى أسرع أقبله يعني جاء يبتدراني يعني يوصي عاني إليه فأطجعني أطجع اطجع يطجع بمعنى نام ينامه هما أطجعني يعني وضعاني على الأرض فشق بطني فتح بطني فالتمساه فيه شيئا التمساه بحثا في بطني عن شيء فأخذاه وطرحاه أخذا شيئا ثم طرحاه رمياه ولا أدن ما هو فهمنا طرحا رمى أخذا شيئا ورمياه ولا أدن ما هو فهمنا هذا هذا الأمر كما جاء في الروايات حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة منها هذه المرة بقي النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة سنة ثم رجعت به إلى أمه لأنه هي في بني سعد هي في مكان بعيد بعد مرور سنة رجعت به إلى أمه وبقي عند أمه قليلا ثم أخذته حليمة وعادت به إلى بلادها وبعد مرور سنة رجعت به إلى أمه والولد في العادة يجدع سنتين وكان حقه أن يبقى فطلبت حليمة من أمه من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها سنة أخرى وبعد كلام قبلت أم النبي صلى الله عليه وسلم ففرحت خديجة ورجعت فرحت حليمة ورجعت به وهو في هذا الوقت لا يحتاج إلى اللبن ويأكل الطعام ولكن قالت هذا أفضل له أفضل لصحته وهذا خير لنا وفيه بركه ومثل هذا فأخذته ثم رجعت به بعد سنة هكذا في كل سنة تعود به إلى أهله ثم أخذته السنة الرابعة وفي هذه السنة حدثت هذه الحادثة جاء ولدها يجري وقال هذا اخي القرشي رأينا رجلين يأخذانه ويفتحان بطنه فقامت حليمة تجري وزوجها خلفها وذهب خلف البيت فراى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير اربع سنوات قد تغير وجهه فساله ماذا بك ماذا حدث فقال لهم لهما جاءني رجلان عليهم عليهما ثياب بيض فاضجعاني وفتح بطني واخرج شيئا منهم لا يعلم ما هو هما ينظران إلى بطن النبي ليس فيها شيء فانا وقع الجباني فظنت حليمة أن هذا شيئا من الجن أنها مشكلة وهذا شيء من الجن فخافت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مسؤوليتها فأخذت وهي التي ذهبت به إلى امه وقالت لها القصة قالت حدث كذا وكذا وأنا خفت عليه فلهذا جئت به إليك طيبنا قتمة عند هذه الحديثة في الشرق الصادر في هذا ماذا لا ولا هذا أصلا كان في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في روايات الروايات أن الحادثة هذه الحادثة تكررت يعني لم تكن في سن أربع سنوات فقط بل روي أنها كانت في سن أخرى في 12 عشرة سنة وروي في وقت آخر وبكل حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. والخلاف في عدد مجاتها كم مرة حدثت ومتى وفاة آمنة وكفالة عبد المطالب له ووفاته وكفالة أبي طالب ثم إن أمه أخذته منها أخذته أمه وبقي عند أمه زمنا وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال ابيه بني عدي بن النجار ذهبت إلى المدينة لزيارة أخوان أبيه وبينما هي عائدة أدركتها هامنيتها في الطريق بينما هي في طريق الرجوع جاءها الموت فماتت في مكان اسمه الأبواء فإن هذا مكان بين مكة والمدينة هو أقرب إلى المدينة ماتت في الأبواء فدفنت في هذا المكان فحضنته أم أيمان أخذته أم هذه أمته هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا هي في ملكه أخذته ورجعت به إلى جده عبد المطلب فكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له في ولده رق رقة يعني لا نقلبه له جدا هذا ولد مسكين فان أبوه كاد يقتل وهو من أحب الأولاد إلى عبد المطلب ثم زوجناه فمات بعد شهرين ثم ولد هذا الولد يتيما ثم ماتت أمه أيضا فهمنا فكان عبد المطلب يلين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنة كانت من المدينة؟ لا آمنة من بني زهرة من الله آمنة من مكة أخوال عبد الله هم من المدينة أخواله من المدينة وهي ذهبت في زيارة إلى أخواله عرفنا أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان في تجارة إلى الشام وفي طريق العودة ذهب إلى أخواله في طريقه ذهب إلى أخواله في المدينة فمات هناك ودفن أما آمنة فذهبت لزيارتهم فماتت في طريق العودة فرق له عبد المطلب رقة لم تعهد له في ولده كان رقيقا عليه رقة ليست في أولاده لم يفعل هذا مع أولاده هو فهمنا يعني كان لينا رقيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رقته ولينه مع أولاده سنجد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل عمر النبي تقريبا بين حمزة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر تقريبا فكان أبو طالب يميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد الله ابن الابن أكثر مما يميل إلى حمزة الذي هو ابنه مباشرة فكان يرق له وكان يكرمه غاية الإكرام ولم يكن يلبث عبد المطل ولكن لم يلبث عبد المطالب أن توفي. كان يحبه جدا وكان يفجعه ولكن لم يمض وقت طويل لم يلبث أن توفي عبد المطالب أيضا. بعد أن توفي تبيلبث ان توفي عبد المطالب بعد ثمان سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. جي. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه شهران ثم توفيت أمه وهو في السادسة من عمره عمره ستة ثم انتقل إلى جده فبقي عند جده سنتين ثم مات جده وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات فانتقل إلى عمه أبي طالب له شقيق أبيه أبو طالب فكان له رحيما كان ابو طالب رحيما بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه غيورا كان يخاف عليه ويغار إذا قال له شخص شيئا عنه وكان ابو طالب مقلا من المال كان مقلا كان ابو طالب سيدا من سادات مكه كان سيدا في القوم ولكن لم يكن غنيا فبارك الله له في قليله بارك الله له في هذا القليل الذي عنده وكان رسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مثالا للقناعة والقناعة هي الرضا بما أعطاك الله فكان صلى الله عليه وسلم راضيا بما أعطاه الله وكان بعيدا عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة السفاسف هي الأشياء البسيطة الأشياء القليلة التي ليس لها قيمة تعركوا الأولاد في مثل هذا السن في سن ثماني سنوات ماذا يريدون يبكي بسبب الحلوى يريد بلون يلعب به يريد شيئا تفاوني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مثل هذه الأشياء الصغيرة ما كان يطلب من عمه شيئا كما روى ذلك أم أيمن حضنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يفتطفون وهو قانع بما سيسره سيصير الله له. كان إذا حضر الطعام إذا جاء الاكل الأولاد يهجمون على الطعام يتخطفون هذا يأخذ بسرعة وهذا يأخذ بسرعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك معهم بل هو قانع راض بما ييسره الله له السفر إلى الشام. لما بلغت سن النبي صلى الله عليه وسلم 12 عشرة سنة لما وصل إلى 12 عشرة سنة أراد عمه وكفيره السفر بتجارة إلى الشام عمه الذي يكفله والذي يحفظه هو كثيره يعني هو حافظه أراد عمه أن يسافر في تجارة إلى الشام فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في راقة النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه وشعل النبي بأن هذا عظيم جدا أن يتركني أبو طالب ويزم فرق له لا أبو مطالب للنبي صلى الله عليه وسلم وافذه معه وهذه هي رحلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة هذه هي الرحلة الأولى التي يقرن فيها إلى بلد أخرى ولم يمكثوا في هذه الرحلة إلا قليلا لم يستمروا فيها إلا شيئا قليلا وقد أشرف على رجال قافلة وهم بقرب بصرة بحيراء الرائب بينما هذه التجارة تمشي كانت التجارة عندهم تسمى قافلة قافلة من الفعل القفلة بمعنى الرجعة وكانوا يسمون التجارة قافلة تبركا بأن تذهب وترجع. أن تقفلة يعني ترجع. فلما اقتربت القافلة أشرق عليهم رجل جاء إليهم رجل ينظر بينهم وهم بكل بصرى بصرى هذا اسم مكان قريب من الشام جاءه رجل اسمه بحي راهب راهب هو عابد من عباده اهل الكتاب فسألهم عما رأيهم في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب سألهم هل بعت فيكم نبي من العرب لأن في كتب شيء من هذا فقال إنه لم يظهر إلى الآن إنه لم يظهر إلى هذا الوقت لم يأتي نبي حتى الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت صغير 12 سنة عمره 12. عمره 12 عاما 12 سنة فإنه فسألهم هناك نبي بعث فيكم فقالوا لا لم يبعث أحد فهمنا؟ وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهر بها أهل الكتاب من يهود ومصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العبارة كانت رسولة بينهم أن هناك نبي يبعث في هذا الزمان من العرب والله ما فيهم فلما جاءهم عرفوا كفروا به لما جاءهم كما قيل لهم كما أقبلوا كفروا فلعن الله على الكافرين فهمها يلأجو يتكلم ينطق تمام